وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أيها المسلمون طالعتنا الأخبار بقتل واحد وعشرين من الأقباط في ليبيا وأعلنت جماعة داعش الخارجية مسؤوليتها عن ذلك باسم الجهاد في سبيل الله أيها المسلمون إن المتتبع لتاريخ الإسلام منذ عهد الخلافه الراشدة وحتى يومنا حتى يومنا هذا ليعلم أنه لم يبتلى أهل الإسلام لم يبتلى اهل الاسلام بطائفه هي أشد واخطر هي اشد واخطر من هؤلاء الخوارج الذين اضروا بالإسلام واهله وافسدوا على الناس دينهم ومعيشتهم فأزهقوا الأرواح واستحلوا الأموال ولم يسلم من شرهم أحد حتى أفضل الخلق بعد الأنبياء ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فهم قتلت عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنته رقية وأم كلثوم وقتلت علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة وابن عمه والذي هو منه منزلة هارون من موسى بل قتلوا جمعا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وما زال حال القوم وديدنهم على مر الأزمنة وتصرم الأعوام وهاهم اليوم يعودون من جديد ليخرجوا على أولاة أمور المسلمين ويستحل الأنفس المعصومة والأموال المحترمة باسم الجهاد في سبيل الله باحثين, باحثين عن دولتهم المزعومة التي لم تتم ولن تتم أبداً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم للخواري دولة أبداً ولابد أن نوقن بذلك ولا بد وأن نصدقه لأنه خرج من في المعصوم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام بن ماجة وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضه مدجال فهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج قرن من الخوارج قطع بإذن الله تعالى إن بعض الناس مع الأسف لا يعرفون حقيقة الإسلام ويظنون أن الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة والتيسير وإنما جاء بالعنف والتترف والسماجة لأنهم لم يعرفوا الإسلام إلا من خلال هؤلاء الخوارج المالقين وسأذكر الأدلة الصاطعة والحقائق الناطقة من القرآن والسنة والسنة القولية والفعلية والتاريخ الإسلامي الأصيل الذي يبين سماحة هذا الدين حتى مع غير المسلمين فلم, يقتصر فلم تقتصر سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين فقط بل شملت أهل الكتاب والمشركين فهو صلى الله عليه وسلم يوصي بالقبط خير وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه التبراني في مؤجنه الكبير والحاكم في مستدركه وقال صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه على ذلك الألباني في الصعيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما وأخرج مسلم في صيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما قال الناوي رحمه الله في شرحه على صيح مسلم قال العلماء القيرات جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به وأما أهل الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام وأما الرحم الذي بيننا وبينهم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية القبطية أم إبراهيم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم <تصفيق> أيها الإقوة المسلمون لا بد من أظهار سماحة الدين الذي شوى هؤلاء المجرمون صورته إن الإسلام منذ ظهوره بني على التيسير أخرج البخاري والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسرٌ ولن يشاد الدين أحد إلا غلب ففي هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرحمة مع ما يتوافق مع كونه دينا عالميا صالح لكل زمان ومكان صالح لكل شعب وأمة فالسماحة تتواء مع عالميته واختاب الدعوة في القرآن والسنة يؤكد ذلك كله حيث جاءت النصوص تدعو الناس أن ينضموا تحت لواء واحد وهو خوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لقد كانت السناحة شعاراً لهذا الدين وصور ذلك لا تحصر ولعلنا نقتطف منها أولاً بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس أجمعين أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً قال النوي رحمه الله تعالى في شرحي على صيح مسلم أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفاً ميسراً على الخلق واخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتاك حرمة الله فينتقم لله بها إن سور السماحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كثيرة ومن ذلك ثانيا يا عباد الله تجاوزه صلى الله عليه وسلم ومسامعته لمخالفيه ممن, ممن نسبوا له العداء وعذبوا أصحابه في مكة لقد كانت سماحته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح غاية ما يمكن أن يسر إليه صفح البشر وعفوهم حيث عفى عمن عم آذوا أشد الإيذاء بعد أن تمكن من رقابهم ثالثا من دلائل سماحته ويسره صلى الله عليه وسلم دعاه لمخالفين من غير المسلمين كان يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم قدمت طفيل بن عمر الدوسي وهو من قبيلة أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه قدمت طفيل بن عمر الدوسي وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه للدعاء عليها فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه اللهم هد دوسا اللهم هد دوسا وأت بهم هذا وخلقه صلى الله عليه وسلم فكان من راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر ردي الله عنه وأرضه ويأتيها أبو هريرة يوما فيخبره أن أمه سبت سبت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا كان موقفه؟ من امرأة كافرة تسبه صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قلت يا رسول الله اني كنت ادعو امي للاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني في كما اكره فاسمعك في كما اكره فادعوا الله ان يهدي ام ابي هريره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره وهي التي قالت فيه ما يكره أبو هريرة اللهم هدي أم أبي هريرة قال فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خدخضة الماء يعني صوت الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعاجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادك المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني هذا هو خلق رسول الله مع المشركين يا عباد الله وما حاله مع اليهود الذين قالوا إن يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وكتموا مبعثه صلى الله عليه وسلم وكفروا به عليه السلام أما أخلاقه معهم فكان صلى الله عليه وسلم إذا عطس عنده اليهود قال لهم يهديكم الله ويصلحوا بالكم أخرج أبو داود والترمذي وقال عسل صحيح وصعاه العلامة الألباني في المشكاه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال كان اليهود يتعاتسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم رابعا يا عباد الله من دلائل سماحته ويسره قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين بل المحاربين له أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم القرضي حيث أهدت له شهاية مشوية قد وضع, قد وضع فيها السم قال ابن قدامة رحمه الله في المغني يجوز قبول هدية الكافر من أهل الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية صاحب مصر فإن فإنه كان ذلك في حال الغز. خامسا انظر لخطابه صلى الله عليه وسلم اللين الرفيق مع الكفار تأليفا لقلوبهم كما في كتبه ورسائله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين حيث تضمنت هذه الكتب دعوتهم الاسلام بألطف اسلوب وأبلغ عبارة سادساً يا عباد الله عاش اليهود بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في المدينة في أمان تام إلى أن نقض العهد فأجلاهم صلى الله عليه وسلم عنها سابعاً وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي في الجهاد في الجهاد ألا يقتلوا مسناً يعني كبيراً في السن ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا عابدا في صومة إلا أن يشاركوا في القتال والأدلة على ذلك كثيرة معلومة ثامنا وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد في سبيل الله أن لا يمثلوا بمن قتل من المشركين يعني لا يقطع له أنف لا يجدع له أنف ولا يقطع له أذن, أذن، ولا يمثلوا ببدنه أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن سليمان بن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاوا في خاصته بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا ثم قال اغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزو ولا تغنوا ولا تغدروا ولا ت... ولا, تم... ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوا من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وعلى الدرب صار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الأئمة العادلين المهديين على هذا الدرب في السماعة مع الكفار وأهل الكتاب وحسن المعاملة معهم أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وهذه صور أيها الإخوة من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين إن تاريخ الإسلام شاهد على سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين من أعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن وغير ذلك وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة وأسوق هنا بعض الشواهد والأمثلة التي تبين سماحة الصحابة مع أهل الكتاب في المعاملات ففي كتاب الخراج للإمام أبي يوسف جليسي أبي حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق كتب خالد بن الوليد في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابه آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه تريح جزيته يعني لا يدفع الجزية وعيلا يعني أعطوه وأعطوه إعانة وعيلا من بيت ما للمسلمين هو وعياله ثانيا ذكر الواقري في فتوح الشام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى الجيوش الإسلامية بقوله وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم ثالثا أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه أوصل خليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفي لهم بعادهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم رابعاً أخرج البخاري أيضاً عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال كنت عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاه فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه خامسا في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الراشد رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطاه وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجري عليه من بيت ما للمسلمين ما يصلحه سادسا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر مناديا ينادي ألا من كانت له مظلمة فليرفعها فقام رجل ذمي من أهل حمص فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال وما قال العباس بن الوليد ابن عبد الملك اغتصبني يعني ابن الملك في هذا الزمان اغتصبني أرضي والعباس جالس فقال له عمر بن عبد العزيز يا عباس ما تقول قال نعم أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلا فقال عمر ما تقول يا ذمي قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله فقال عمر نعم فقال عمر نعم كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد قم قم فاردد عليه ضيعته فردها عليه هذا هو العدل في شريعتنا سابعا لا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب قال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عند مسلم في صحيحه وأهل السنة أيضا أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ثامناً لم, لم يشرع الإسلام للأسير حكماً واحداً بل جعل أمره موكولاً إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب وله أن يخلي سبيله بفداء أو بغير فداء كما قال الله عز وجل فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها تاسعاً المعاهدون يجب على المسلمين أن يوفوا بعهدهم وأن يستقيموا لهم ما استخاموا لنا وفي حال الخوف من خيانة المعاهدين المعاهدين ننبذ إليهم عهدهم علنا وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني أعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين عشراً أخرج البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً وضبط بعض العلماء معاهداً يعني للمسلمين لم يرح رائحة الجنة وإن ريحاء توجد من مسيرة أربعين عاماً, عاما وقد حكى العلماء الذين كتبوا في الكبائر أن قتل المعاهد من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرح رائحة الجنة الحادي عشر, الحادي عشر والأخير ننظر إلى فتاوى كبار العلماء في مسألة قتل المعاهدين والمستأمنين أفتى كبار أهل العلم بحرمة قتل الكافر المستوطن معك في البلد أو الوافد المستأمن من قبل ولي الأمر بل ولو من قبل أي أحد من الشعب لا يجوز لأحد أن يقتل سئل سماعة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى تاج العلماء وكبيرهم في زماننا كما في كتابه فتاة ومقالات متنوعة سئل رحمه الله يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها من, من الشر ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون فأجاب سماحته رحمه الله لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنة ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية هذه فتوى ابن بازر رحمه الله وعلى شاكلتها العشرات من الفتاوى وسئل العلامة الإمام الفقيه المفسر الوصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في كتابه فتاوى ورسائل ابن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين سئل رحمه الله البعض يتاول في مسألة اهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام او الخلافه يعني يقول لا يعود لا لم يكن ليس عندنا الآن أهل ذمة لانه لا توجد خلافه او لعدم وجود اهل الذمة اصلا بدعاوى عديدة ولذلك لا يجدون غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين من المعاهدين فأجاب رحمه الله بقوله أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة لأن أهل الذمة هم الذين يقضعون لي أحكام الإسلام ويؤدون الجزية وهذا مفقور منذ زمن طويل لكن لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون معاهده عامه ومعاهده خاصه فمن قدم إلى بلادنا من الكفار فمن قدم الى بلادنا من الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو اما معاهد أو مستأمن فلا يجوز الاعتداء عليه فلا يجوز الاعتداء عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فنحن مسلمون ومستسلمون لأمر الله عز وجل محترمون لما اختضى الإسلام احترامه لما اختضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيامة ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خير وفلاحه انتهى كلامه رحمه الله هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاهدين والمستأمنين واهل الكتاب في والمستوطنين من اهل الكتاب في بلاد المسلمين وهذه هي اخلاق الخلفاء الراشدين وها هي فتاوى كبار اهل العلم فماذا نقول بعد ذلك لا بد لا بد علينا جميعا وهذا واجب متعين على كل مسلم ومسلمه ان يبرئ من هذه الافعال فاللهم انا نبرئ اليك مما فعل هؤلاء اللهم ان ننزل شريعتك ودينك الإسلام مما فعل هؤلاء ونبرأ إليك منهم هذا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وظفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر أمنا أمانا اللهم احفظ مصر من الخوارج والدواعش وحماس واجعلها أمنا أمانا اللهم احفظ مصرا واجعلها أمنا أمانا سخاءا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ إخوانا المسلمين في لبيا اللهم احفظهم في لبيا اللهم خفف وطعنهم هذا الجلال والإكرام اللهم احفظ المسلمين وأهل السنة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم أنف على الحق بين قلوبنا اللهم انصر أهل السنة في كل مكان اللهم انصر اهل السنه في كل مكان اللهم جمع بين قلوبهم يا رحمان اللهم بعد عنهم الفرقه والنزاع والاختلاف برحمتك وفضلك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولي امرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه اللهم وفق لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم خذ بناصيته الى والتقوى اللهم اجعل له وعونا على الخير وانصر ويدهم يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه الله